فين يَفْحونَ بِمتَو وَيُحِبّونَ أَي يُحمَدُ بِمَالَ يَفَلُ فَلَا تَخسَبًا النَّ بِمَفَزَةٍ مِنَ العذاابَ فَلَا تَخْسَبًا النَّ بِمَفَزَةٍ مِنَ ال العذابَ وَلَهُ مذَابُ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 وما على الظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف فرعنا 117. فإننا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 118. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 119. ولا تخزنا يوم القيامة 110. إنك لا تخلف الميعاد 111. فاستجاب لهم ربهم أن رِجَالًا وَنِسَاءً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجري الَّذِي أَنْهَارٌ تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, ثم مأواهم جهنم